لها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم ليسوء وجوكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أيه يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القران يهدي للتي هي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان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 وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى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 مَدَّهَا أُولَٰئِ وَهَٰؤُلَاءِ مِن عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللakhirah اكبر درجات ولا أكبر درجات واكبر تفضيلا لا تجعل مع الله اله اخر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا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 واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب, وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم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 وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ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 ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خلقت طينا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ علي لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذريته لا ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم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 فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم،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 وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِنَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدَ أَرْسَلْنَا قَبَلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا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 وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدَخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْ لِي مِنْ لَذُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ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 أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط من السماء. أَوْ أَكَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ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 إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يَمْشُونَ مُطْمَئِنِينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَلَكَ الرَّسُولَ قُلْ كَفَأْ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ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 كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفات أإنا لمبعوثون خلقا جديدا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 قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا امسكتم خشية الانفاق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 ما هو جميعا وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مطر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 يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُونَا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبَقُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوْعًا